سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم سورة نزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة النور في اسم الربين ذا حنين يتشعر حنا سورة النزريت النفرض النزريت ذي قسم الله يثبند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 أهوان دا يكون سغيظين وقيد الحكمة الربية مثل اللبث من المضى الصح أسرب بذي يوم لخار أسحضر مثل توثم يوستنبعت الممنين الجاني لا ينكح إلا جانية أو مشركة والجانية لا ينكحها إلا جان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزنوري الثاغران حاش الزنية غمن الثاغ نغثين ورنومين رام الزنية غورث الثاغ حاش الزنية غمن الثاغ نغوين ورنومين رام والنظر حرم في المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم المياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة النبدة وأولئك هم الفاشقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وذك نيج هدرا تسحرمين مردبين أربعين جلدت ثمانين جلدا ورس قبلت الشدان سن عبدا وذك عددان تلاش حشا وذك ثبا بعدك نقرن صرحا أربي غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فالشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وذي كنك حضرا ثلوين سن والسعين وردي شهد إذ سن الشذاقيون لكسن أذي قلت أربع مرات شهد شهد ربي باللي أين كدين هذا الصح شهد خمس سنة على ربي ماذا الكتب وين دين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من صادقين. أجمنا عرص ورجان ما في قول ربع مرات شاش شاذر ربي باللي أين دي النار دي كثب يس خمسة يغضف ربي فلس مضح دينا ولولا فضل الله عليكم رحمته وأن الله تواب حكيم وكان رشف اللون الفضل ذا الرحمة ربية دي ساعة من ربي قبر ويتوفن إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له حذاب عظيم وذن نديجرن لكتب ذيو إذا نفع كان يكون نفع كل حد ذيكش النبي يمرير ذيكري يخدم ذي لثم ماذا ونك يهني تزعى من وغير صدعة أفضل قرآن نلائس ما ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكر مبين جاء عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بشهداء فاولائك عند الله هم الكاذبون اي غير ما كاين التشغام وحشكم نادر للمؤمنتين الهان اي غرد قرنرا وقدر الكتف فتحا اي غرد بنرا اربع جنات الشهدان مدب بنري النيهان ا تنوي الدفن ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمشكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لكن يشفل لون الفضل ذا الرحمة الربية ذي الدنيس كثرة خارث أكوني ذي أشتعته مقار شبر ويا قثر قويم يرتلقونه بأشينتكم وتقولون بأفواهكم ما لشلكم به علم وتحسبونه هنا وهو عند الله عظيم فرق فمت شيرس وننون فقار مسيما وننون أين كنوثا علم فنوام ذاين مصديا نصغر بمقر ولولاء سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم أي غرمك نتسلام وردق قرملة وللاق أدنه درس ونشتام أربي مقرشنيه وقذرك في فضحا يعيضكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم رب فاني نصحكون حدثك كذا شوان أشكرهم غير مثليش مثل من غثون ربي سبينا واند اللي يث يعلم يشني ضب الرمور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تلمون ولولا فضل الله عليكم مرحمته وأن الله رأوف رحيم واذا كاكني حملا هذا التقث التشمثين يروذي اللان ذي الممنين غرس العثاف ذا قرحان ذي الدنيسة كثرة خارث أتنى ذا ربك عرمان هذا هو نبون عرمان روكنه اللون الثضر ذا الرحمة الربية أكني ذا شرعتات رب في صغيره 19 انه يشرد لا تتبعوا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر قل لا فض الله عليكم مرحبته ما زاكم من احد نبى ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم كلو اويله يمنا حدث استتبع تركض الشيطان ميل ونسبان يركض الشيطان انت حاشا ذا المنكر يتسامر لكان يشف اللوان الفضل ذا الرحمن ربيا يونو نشيز ذي ذي لكن ربي يشيز ذي وذا شكي نكفغان ربي سل يعلم كل شيء ولا يات لأول الفضل منكم مساعة أن يوتوا أولي القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله لكم والله غفور رحيم مريرة <تصفيق> قادة قال لن إن مولانا الخير ذهوان وذا كفثوا ساعة ثم عيشت ورغرنات عيونا وذا كنتني قربا ذيك الليل ذوي ذا في سبيل الحيقوجن من ذكرين الكثفي فضاح أسنع فون أسنع سبحان عن ورث في غمران ألو نسمح ربي ربي عفو يتحنوا إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وإذا كن نجح الدران غثي غيس عن الحرمة نهترد الهتيار نومنت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 يرسون ذي فاسنسن ذي ظهر ننسن سكاخذ من السنة لازن ذي فك ربي سلوفان كستهلا هذا بالي ربي يفان ذنسيذ الصح الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ثمسيخين إغمشيخان إغمشيخان إثمسيخين إذ ازدغني إزدغانان إذ ازدغني إذ ازدغانين إذ وإذا كني جنجان إذ قوين لدقاران سعان ذا الرزق يرهان ذا يا أيها الذين آمنوا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 a widak-yumnen, Ur keččmet ɣer yexxamen, حca ɣer yixxamen-nwen, alam ma ḍerbem, laden, Ad t sellmemt imawlan-is, d win ay axir awan, akkenhat ad d-mektim, ma ur tufim ara deg-sen. Ḥad ur ten أربي يعلم كتخذ ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ولش في اللون غريف ما تشمم غريخ أمن وذن توجد غير ما تسعم ذي سن القش أربي يعلم كتخذ مم شد بي نمذ شد وقل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أجكالهم إن الله خبير بما يصنعون إن أسنو إذاك يمنا أذفرني والننسا أذغل من الشهوانسا أذوني السزدهنسا أربي يعلم كخذما وقل للمؤمنات يغضون من بصارهن ويحفظن فامر عن Nacional ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن, بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مى ملكة إيمانهن أو التابعين غير أذليبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على حورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا يهرموا منون لعلكم تهتعون إن استتدك يمنا أذفلت وننسد الغرفة الشهوان سات وردس خان التشبحن سات حشانك اندي فنن هذه استسبرو أريغو منيه مرنن سات وردس خان التشبحن سات حشان ايه القاس ننسات نغي يفافة ننسات يفافة نقرقاز نغي ورّو الننسات ذو رو قرقاز نغي وثماثنن ننسات ذولا وبحمت ننسد ذولا ونيس بثسات نثير وين ننسد نغوي ذا حني ملشت نغرجس نلان يفسد ودي دون شي قيدي تاوين نغادر شني ورنسين اشو ندير معناتهم الطوز وركته الظر اي وكن نجد بناد اي نفرط قولوا وغي ذي يمنا اكرمها تشرفهم وانكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم زوجت ايوى والنزيج ذهن الود يسرخان ذو خران مَلَّنَ نِزَوَالِيًا أَضَرَّ بَرَح نِديانون دِلْفَضَارِيش أَثَمَ رَبِّي وَسَعَات رَخْزِينِش يَعْرَم وَلِشْتَحْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أضطفني من الإنسان وهو أن نفهم كزوجين ألا ماذا اسمتني غنو ربي ذي الفضل اسم القرآن وذا شكني جفغان demrek n ifassen-nwen Aklan Admekkatattaben yid-wen kibet ma teẓram zemren fket-asen di cirebbi win akken i هذا ḥessem taklatin-nwen ɣef ayen i iceten ma efɣa الحma Tebɣam ef ddunit ma yella win t-iḥettmen رbbi بعد حett-nni ad asɛfu رحem ولقد نزلنا إليكم آيات مبينات ومثال من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين يكثل النزلون ليثت بينا دلمثل يتمشباه غروذي لنقفل ون أم يوسف ذمريم يكذرش دلمتقين الله نور السماوات والأرض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 والله بكل شيء عليم ربي شع. في النور ديك جنوان ذ النور وذ الفرقان انوريش امسيت تخوات لي شر مسبح في الجج رمى المسبح دخلو بال نار ابلارامسون بي تريا يشعشع سيزيت يشعل تزمرت بالبركان ورت الشر قرت غرض جيتي تقريبا دي يشعل قبرتي داوته نفمش ظنوا في سفن النور يشكر ربي النوريش ايوا انك نجي فغا يستوي ربي المثول يمد اكنف فهمن ربي انا مش كل شيء في بيوت ندين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء زكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والبصار ذرج ومع إديو مر أربي مكنت وابنون ذيكسن الذكر نشميس ذيكسن نشب بحن أم الصباح مثل دير يرجاز النورث السدهاو التجاره غدير بيع وشراء اغفود كر الربيا تظل فيه كل الزكاه الشبهه الشنيه هذيك ايش نقرا ولن تيجي الله واحسن ما عمله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب اكنف النجاشه ربي أخير بينا خذما أزند ينذر فضبيس يولمي فغى ربي أثير زقن بالحساب والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبوه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ويتركني في الخران يا امرئ النس اما من يشدب في الصحراء اثنين ومنيفن زمان مرثني اول اذ يفور الدين دغرام الربرى في دنى اجدي وفي كظلمات في بحر لجي يا موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نغم الطرم ذير بحار إغمقا مرث غمت رمواجه النير مواجه أنون نيستيسينا أشحر ذي الطرم ما ميس سفغ الدفوسيس وريز ميرا ولمرد يقهم ربي ثثثري سيثفاث ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتشبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ورث ذريده ربي يتسبيح الشيء اللان ذي جنوان يكو ذرقعان ذريده يا رمال التفين كل يوم دي سن دي ذي سن ذي جدعو يتسبيح يعلم ربي كخدمان ذي لربي جنوان يكو ذرقعان ذو الأقرار وربي فلم تر أن الله يججي سحاباً ثم يولف بينه ثم يجعله ركاماً فطار الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبان فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برخه يذهب بالبصار مرث الرضا لربين لنهر السجني جمعيث أثير ينباب أتزرط إثفقد ذي سكفور أدي غطر ذي جنيع أفروري أمي ذو لال أدي غريغ فيني إفغان أثفى ذفيني إفغان قربت فاثل فراقيس أشكسي ذراسكوذ يقلب الله الليلة والنهار إن في ذلك العبرة لأوذي البصار يقلف رب يغذواش وإن مرد العفراء يوذي حذقا فهما والله خلق كل دابة مماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ربي خلق حيث الدون ذجمن لا ادكسن وذس الدون في عبود ويضنيس الدون غفشين اذا ر ويس الدون غفربها ربي خلقني يبغا ربي يزمر كل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أقرغ النزل الدلياث تسبيين تدخي اللان أربدي يهذون يفغى عارو وفرذ النصف ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم ورضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مدعنين أقر نس نمنس ربي ذا الرسول أقل غنضوع من بعدك النس وخر يوث التربعة ذكسان وذول اللين ذا الممنين ميل وجل السولان غر شرع الرب ذن فيا أكن ذي حكم جرسا ثرباث ذي سن أسخر ما يللحق ذي لنسا أدث الدن سجر أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ماذا له لكي شورا نغيب قذن ذي الحيف أديك غرب بذن فيس يخضع أذوي ذكذا الضربين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفتحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ذا شد قارن الممنين ما يلوثني السورا هرشل على الرب ذنفيا لكنه يحكم جارسا يربح أقرغ ذان السلام أذو ذاك النقر بحن عن الرب ذنفيس يتسجد ربي هفاث أذو ذاك النقفز وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن مرتهم لا يخرجون قل لا تخسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون اللتي يلا نس ربي ذوي نسنا ندريمين مثمرت ذرذفغا إذ شكنا جهدا إنس أرجي اللات يكطعن ونسنيت ربي يعلم كالخذم قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدو وما على الرسول إلا البلاغ المبين إنشن ضعف ربي ضعف الرسول مثو خرم أي يخذ ميريش ولده نواني خذما أثني رونوان ما مريس ورسهم الشجع حشد قسوض فنن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كم استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي تذى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فالائك هم الفاشقون يوعد رب وذاك يلنذونذر المؤمنين ليرصح كان خدمان اشنيف كالريد القعام اماكن نقف كالراي يوذي يلن قبر الانسان اشني قعد الدين انسان وانك نياشني رضا اشني يكرشي لرمان بعد ميلن مي ايها الذين اؤمنوا اريدر النون يرينا شرب ما ده شريك وني كفرن بعدكن ان ذوي قاعدن فيلاش واقيم الصلاه واتي زكاه واطيع الرسول لعلكم ترحمون بدسغص ضل 21 اتش زكيت لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيس المصير حذرت سنوض سنسلن ذي القعا وذي كفرا تنس ذو ثنس لثمس أشن يا أيها الذين آمنوا لإستاذكم الذين ملكت إيمانكم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 والله عليم حكيم هو ذي يمن مدخش من الى قد ضرب نثن وذي لن دخلان ون ازغيد من الزين لهوان ثلاثي باردان يون قفر مرص الظلم في جهر ويه مذق الجرم دي جزير بعدا ظلك العشاء تثر وقث على الريم بعدك النول شو غريف فلشنا في اللوان ما يخشميون أروايه أكا جيون دسبيين رب الله يثنينس رب يعلمس كل شيء يسند ضبر مور وإذا بلغ القفال مكم الحلم فليستاذنوكم <كما> استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ما مقرف ورشنون اذا قدر فنذن اما كنس الطلبها وذكي لن قبر انسان اكدي وندس بجين ربي الله يا ثني نس ربي يعلم من نساء لات لا يرجون نکاحا فليس عليه النجناح ان غير متبرجات بجينه وان يستعففنا خير له والله سميع عليم في ذاك هو الشر اللي تراوين في ذا ورن السراج من الزواج ولا ش فلشت غريف مكستر حويج الحجاب مبرمش بحت زوقات مرسته الحويج بسران اكن يا اخي راشد ربيstl يعلم كل شيء ليس على ما حرج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 ليس عليكم جناح إن تأكلوا جميع النوشتات فإذا دخلتم بيوت فاسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لا ثم ريل لفزرغار ولا رثم فعفان temten lawan ma teččam gixxamen wan neɣ ixxamen babat wan neɣ ixxamen gemmat wan neɣ ixxamen ligmat wan neɣ ixxamen bemat wan neɣ ixxamen ɛmen wan neɣ uxxamen ɛemten wan neɣ uxxamen xwa n wan neɣ uxxamen xwalten wan نغتش شم كل حد وحده ما تكش ممسيخها من أنوان سلمتغ فيما ننوان ذي السلام والربي أنه يسعى البرك أكا جيوين ديسبيين أربي الله يثني نس أكني ما هذا تفهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذ استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم أنوذ الممن دي الصح أذو ذكني يمن أصرب بالوين دي شقع إما ريل يذس أنجمعنا في كل ورص لما ظرف النديش الشريح مليك دي ظرف النديش الشريح اللي وداش النيق منن اشرب به وين دي شقاع ما ظرف النديش الشريح غرو بعض تروفانشان سرحي وين تفغيض ديكشان ظرفشنع دي عفوا الربيه ربي يعفو ذحنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوآذا فليحذر الذين يخالفون عن مره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب نليم ورش ورسين بين اكتف الشمس ولم خنوق بخرون اذا صار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 إذ ويني لان ذي القاعان إي يعلم ذي شذي إثلام إذ واسمالي قرن غرص أثني خبر سيخذ من ربي يعلم سكل شيء